كنت أحسبك لي حبيتك وعزيتك واثرك الغيري ونحسب لي متهي أنت الذي جيت في رجليك ما جيتك واليوم تبخل علي بالصوت وتعي بس لا يهمك على فرقاي لبيتك وبيك تسمع كلامي أبعد حي لو ما بهلنت والله ما ترجيتك ولنت هبلاقي حبيبي قدرك زي من تول إنسان كلمتك وخويتك كان درب الهوى ما صار بيداي هذه توافيق لو اني تمنيتك الميت ما يرجعنه طبي وكي بس اعرف ان كان خليتا وخليتك يبقى جبل طي معمر رزمن طي باتر اللي اجيتني اتقول ذليتك تبي تجيني ترجاني وبعي